بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زيان ما لهم أعمالهم فهم يعمهون هؤلاء الذين لهم سوء العذاب وهم الاخرة هم الاخسرون. وانك لتنقى القرآن من لد حكيم عليم. اذ قال موسى لأهله ان آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أنبور النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رأها تهتز كأنها جاي.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 وَلَوْ قَادَ أَتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَضَلَّلَ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ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 وَأَشِيَأَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُذْعَنُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ أنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قوليها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى.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 ما هو أول يأتيني بسلفان مبين؟ فما كت غير بعيد؟ فقال أحبت بما لم تحب به وجدت من سبئ بنبئ يقين. إني وجد امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولا عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله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 الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألطح إليه ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسبب الله الرحمن الرحيم، ألا تعلو علي وتوني مسلمين؟ قالت يا أيها الملأ أقتوني في أمري، ما كنت قاطعا أمرا حتى تشهدون.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 وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال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 أَتِكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُوم مِمَّ قَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمُ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا أَتِكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إلَيْكَ طَرْقٌ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 لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه فرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نبيه واسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون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 لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون ومكروا مكرا ونكرنا مكرا وهم لا يشعرون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 فآبتنا به حدائق ذات بهجه فآبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها اِلهُهُمْ مَعَ اللهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا اِلهُهُم مَعَ اللهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَوْ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَرْضِ اِلهُهُم مَعَ اللهِ صليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله لَعَلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ مَا يُعِدُهُ وَمَا يَرْزُقُكُم مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ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 بلهم في شك منها بلهم منها عمون وقال الذين كفروا أذا كن تراب وأباؤنا إن لمخرجون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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ فَضْلٌ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِن نَّغِيبَةٍ فِي السنة. والارض الا في كتاب مبين. ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون. وان إنه له دو ورحمة للمؤمنين، إن ربك يقضي بينهم بحكمه، وهو العزيز العليم، فتوكل على الله، إنك على الحق المبين.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 من بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أننا كانوا بآياتنا لا يقنون وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِنْ مَنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ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 ويوم يُنفق في الصور فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ